وَأَن الذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ أَعتَّدَنَا لَهُ معذاَابًا أَلمَا وَيَدَعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّدُ عَ أَهُ بِالْخَيرِ وَكَانَ الْ الإِسَانُعَجُولَا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 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 نحْنوا علمم بِمَا يَسْتمِعونَ بِهِ إذ يَسْمِعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نَجو إذ يَقُون الظالمونَ إِ تَتَّبعونَ إِللاا رَجُلَ مَسحور أُذُرركَي فَ ضَرَبُوا لك الأأَمْثَلَ فَضَلنُ فَلَا يَسْتطعون سَبِيلَ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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وعذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة بِهَا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طيناه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 إ ل أذَقُناَا كَ ضِحْفَ الحياتةِ وَضعْفَمماتِثَُّ ل تَجد لك عَلَنَا نَصير وَإِن كَادُ لاَا يَْتَف الزّونكَ مِنَ الأرضُِخِْجُكَ مِنْهَا وَإِذ لا يَلبَثونَ خلِافَكَ إِللاا قَليلَ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقِرْطُبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا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 وَلَقدَدَ صَرَّّفْناَا لَِّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِنْ كلُِّ مَثَلِم فَأَبَ أَكْثَرٌ النَّاسِ إِلاا كُفُور وَقَاوا لُّؤ مِنَ لَكَ حََّ تَفْجرُرَ لناَا مِنَ الأرْرضَم بُووع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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا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 وَمَيْ يَهْدِ اللهُ فَهَُ الْمُتَدَ وَمَيْ يُضلِ الْفَل تَجدَِ لَهُْ أَْلَأَمِ دُونِ وَنَحشرُهُمْ يمَ الْ القِيَامَةِ على ووجُوهِهِ بْ معُمْيَو وَبُكمَ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 وَقالَاوا أَإذَ كُنْا عِظَامَ وَررفَةًَ أَإِنا لَمَ بَعْثُونَ خَلْقَ جَددَا أَولَمْ يِرَوْ أن اللهَّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَربَّ قَادِرٌ عَلَىأَْ يَخْلُقَ مِسْلَهُم وَجَعَلَ لَم أَجَلَ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 قَا لَْقَدْ عَِمْ تَمَا أَنزَ لَهَااءُلَاءِ إِللا رَبُّ السَّموَاتِ وَالْأَْرضبَ صَائِرَ وَإِني لَأَظُّْ كََافِر عوونُ مَسْبور